A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahir Rahmanir Raheem Amma Yatasa Alun Ani Annabai ريفون كلا سيعلمون ثم بكلا سيعلمون الا بنجعل الارض مهدا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سبا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ به حباً ولباتاً وجنات ألفافاً إن يوم الفصل كان ميقاتاً يوم ينفخ في الصور فتأطون أفواجاً وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا be some of ب ا انذرناكم عذابا قريبا يوم يور المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترى A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajeeb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 كُ صبَ وَوجَ الليلَ لِبس وَوج لنهَا رَبعَش وَوبَن فَوقكُ سَب سِرَات مَاء سَجَّجَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَرَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَنْفَافَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصور وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغير La, <laughs> كل شيء احصى الله كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفرزا هداه ايقا واعنا wa ka Yeah. سَادَه وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي قُنْتُ تُرَابَا صدق الله العظيم صل الله على محمد Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Sallallahu يا ربي صل عليك